ابواب الله وابواب الخيرات وابواب الخيرات وأبواب الخيرات اللهم افتح لنا يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار, يا غفار, يا غفار कौन I